محاكم التفتيش للمنافقين المنافقون يكفرون بالإسلام ويدعون اعتناقه يتآمرون مع أعدائه ويدعون احترامه النفاق حالة من السفالة متدنية جدا. هم خلايا نائمة تنشط باقتراب العدو من الوطن حينها تزحف ألسنتهم كالأفاعي ومقالاتهم كالسم في الدسم فكيف كانت سنته صلى الله عليه وسلم مع ظاهرة النفاق؟ قدم لأمته سنة كفيلة بوأد مؤامراتهم في جحورهم وذلك بعدم الانشغال بهم لم يلاحقهم بالقتل أو التجسس ولم يبني لهم سجونا أو محاكم تفتيش إن ببناء الوطن والمواطن كان يجمعهم خمس مرات في اليوم والليلة على الحب ويستميل كرم أغنيائهم لعوز فقرائهم بالزكاة بالصدقات بالمكفرات أما الصيام فلا يكف عن التذكير بالفقراء كل عام كل شهر كل أسبوع جن جنون المنافقين حين عجزوا عن إدانة محمد صلى الله عليه وسلم عن رؤيته يسرق أرضا أو يستأثر بثروة أو يشيد قصرا بل حرم الله عليه وعلى أسرته أموال الزكاة والصدقات وهي الدخل الأكبر للدولة حيرهم صلى الله عليه وسلم بعدله وخضوعه لأنظمة القضاء وكأنه فرد من شعبه حيرهم بإنصاته لأعدائه ومعارضيه ما الذي بقي لم يفعله القائد صلى الله عليه وسلم؟ أصبح المنافقون في حالة نفسية مزريه، كالنار تأكل بعضها. ظل صلى الله عليه وسلم يعاملهم بالظواهر لا بالسرائر في تلك الأيام. كانت الكنيسة في أوروبا تقيم محاكم التفتيش وحفلات التعذيب في أقبيتها تقيمها لمن ترتاب بنفاقهم أقبية يفرم فيها اللحم وتقتلع فيها الأظافر ويوضع فيها المشتبه بنفاقه على خوازيق كالرماح تخترق أسفله فأحشائه ثم تحطم جمجمته أهوال تمارسها الكنيسة بتهمة الإساءة لها ولرموزها ظلت أوروبا تعذب بالشبهة تفرم بالتهمة لأكثر من ألف ومئتي عام بينما كان المنافقون يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون من طعامه ويمنحهم من مال دولته مع أنه يعرفهم بوجوههم وأسمائهم فلا يمسهم بسوء بل يدخل عليه حخامات من الأقلية اليهودية فيقولون السام عليك أي الموت عليك كلمة لو قالها له لهرقل للبابا في أوروبا لأبيدوا جميعا يقولونها لمحمد النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد الرأس الدولة يقولونها في بيته فلا يمسهم بسوء فتغضب عائشة وتلعنهم فيقول صلى الله عليه وسلم لها مهلا يا عائشة فإن الله يحب الرفق في الأمر كله رقي لا ينكره إلا حاقد أو أبله ميؤوس من